الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوه تلبي كثر وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ أَوْ كَالَّذِي مَرَوْا عَلَى قَرِيَتِهِ وَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَهِيَ خَوَيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَمَّا يُحِيهَا ذِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا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 ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير